استو و اعتدلوه استو و اعتدلوه ا الله أ ك ب ر الله اكبر الله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 ص لفضيله ي الدكتور محمد ر ا و ب النابلسي ي ه م و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 و ت أ ك ل و ن التراث أ ك ل ا لما وتحبون المال حبا جما الله أ ك ب ر Allah <laughs>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 صراط ََ الذين ََّ أ َ ن ع م ت َ عليهم ََْ غير ِ المغضوب َِْ عليهم ََْ و َ ا الضالين ِ ذكت ا م و ر و ع ه النابلسي وجاء للعلوم ا ل إ ن س ل ا م ي ه